سبحان الذي أسرى بعبدي ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو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 وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَذَّرُوا وَلِيُتَبَذَّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا أَسَ رَبُّكُمْ أَن يُرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدَنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوَم ويبشر المؤمنين, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أنزلون لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم, أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والناس نهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وَكُلَّ إنسان ألزمناه طائرا في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يرقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا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 أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق علي, القول فحق علي القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا مَن كان يريد الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا أَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ وَلِمَنْ نُرِيدُ تَمَّعْنَا لَهُ جَنَّمَا يَصْلَاهَا, يصلاها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء كلا نمد هؤلاء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 وأنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقا والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربي كفورا وإن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 مَحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ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 ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان من نصرا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده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 ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَل مَّعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا أَفَسِحَّاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إناثا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 اِذَا لَمْ تَغُضّوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا تُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ تُبْحَانَهُ عَمَّا يَقُولُونَ تُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن, ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كَانَ حليماً غفوراً وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَانْتَهِرْ قُرْآنًا جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا, ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك, إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تَتَّمرُونَ إَِّا رَج لَم مسْحُورَ أُظُركَيْ فَضْرَبُ لَ الأأَمْثَلَ فَضَلُّ فَظَلُّ فَلَا يَسْتَطيعونَ سَبِيلَ وَقالوا أَإذَا كُ عِظَامَ وَرفَة أَإِ أَإِ لََبْعثُونَ خَلْقَ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 فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ ويَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثَمَّ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هُوَ أَحْسَنَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا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 قُلِ دُعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِي فلا يملكون, فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبٍ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 كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا, إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وَإِن قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِنَا وَإِن قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِنَا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ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 بئن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعيدهم وما يعد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 أَ يُْرسِلَ عَلَكُم حاصِبًا ثَُّ لا تَجدواثَُّ ل تَجدوا لَكُمْ وَكِيلَ أَمْ أَمِنْ تُمْ أَ يُعيدَكُمْ فتَرَةً في أُخْرىَ فَيُْرسِلَ عَلَْكُمْ فَيُْرسِلَ عَلَكُمْ قاصِفًَا مِنَ الرِيهِ فَيُغرقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُ فَيَوْمَ يُغْرِقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا به تَبِيعًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ اف على نم من خن کو نفیلا یو من دل اون سی میم پ من اوتی کتاب بینی پلا پلا مُنَفَتِيلَا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى هُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلَّ سَبِيلَا يَوْمَ ندعو كل أناس فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ بِأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى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 إِذ ل أَذَقَنَاكَضِعفَ الحياتةِ وَضِعفَ الْمَماتِثَُّ ل تَجددَ ثَُّ ل تَرِدُ لَ عَلَنَا نَصير وَإِن كَادُ ل يَسْتَفِ الزُونكَ مِنَ الأررضِل يُخْرجُكَ مِنهَا وَإِذَا لا يَلبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قلَلَ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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقِرْآنًا بِأَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صدق مُخْرَجَ صِدْقٍ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 انزلوا من القران ما هو شفاء فاء ورحمه للمؤمنين ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا واذا انعمنا على الانسان اعرض ونا اب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 وَمَا أُتتُم مِنَ ال العِلْمِ إَِّا قَللَ وَل إِاج إَّا لَنَ الهَبًاَّ بِالَّذ أَوْوحَين إلَك بِالَّذِي أَو حَينَ إلَيكَثَُّ لَا تَجدد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 هذا على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض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 او يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ او تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُل سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بشرا رسولا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا إلا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ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 وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدَنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا, وقالوا أَإِا لَم بعثُونَ خَلْق جَددَا أَوَلَم يرَ أن اللهَّ الذي خَلَق السَّموكِ وَالأَْرضَ قادِر قادِرٌ علىأَ يَخلُ قَمِث لَم وَجَعَلَ لَم أَجَ الل رَيبَ فيِي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 قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض فصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه, فأغرقناه ومن معه جميعا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 إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا وَلَدَعْ اللَّهَ أَوْ دَعِ الرَّحْمَنَ أَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلَا